A sort yeah Legit shar men يا ما رحلت يا بيت قلبي نايم قلبي يداك وكان بايك مجبور قلبي يجي فاك وكان يوم رحلت يا بيت ما أحد كان بعجيك خصيك صار عندهم صرت ما حضور خصيك صار عندهم صرت ما حضور أنت الشباب يا بيت يا هي حدك واسمع اللي يناجيك يكفي كلامك موجع ون واغله هزور يكفي كلامك موجع ون ashar al rohi لنك ولما تو قلت شيئا علي جور لنك ولما تو قلت شيئا علي جور متى ادري انا تملك قلبك يا بعيد صدقتك وهو بينا في عيك حزنا دفين وصار له عدة شهور حزنا دفين وصار له عدة شهور واصبر واسكت طاحت دموعي ومشكور يا بيت لو لا شي بي ساكن فيك يا بيتك